والمعماري والفلسفي بشكل عام للرومان، فكان هنالك نوع من تأثير على طراز الكنائس خاصة وأن الرومان اشتهروا اشتهروا بفن العمارة. الفخم الذي كان ينشرونه أو حيث ما تواجدوا طبعا ذلك تم قد تم بعد أن تبنت روما المسيحية خاصة أيام الامبراطور قسطنطين الذي أعلن عن تبنيه أو تدينه بالمسيحية ثم أصدر مرسوما بأن تكون المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة أو للإمبراطورية الرومانية من هنا بدأت المسيحية تزدهر كمؤسسة دينية كبيرة فيها ما يسمى بالكنيسة إضافة إلى تأثر الكنيسة المسيحية بحضارة الرومان فإنها قد استعارت لونا من ألوان التنظيم وهذا محور حديثنا اليوم توزيع السلطات الكنسية وطبقة رجال الدين لا شك أن الكنيسة المسيحية تأثرت فيها بالتنظيم السياسي الروماني الرومان كانوا متقدمين من الناحية السياسية ومن ناحية التنظيم السياسي كلنا يعرف من يقرأ تاريخ الدولة الرومانية وتشريعاتها الدستورية يراها متقدمة كبيرا في هذه الناحية طبعا ذلك لأسباب عملية لأنها امبراطورية واسعة وقوية ولا بد لها من آليات للحكم ما هذه الآليات هي الدستور التنظيمات السياسية المؤسسات الانتخاب انتخابات مجل الشيوخ ما الى ذلك الامبراطور طبعا الدولة الرومانية مرت بمرحلتين مرحلة الجمهورية وكان الحكم فيها جمهوري انتخابي ثم مرحلة الامبراطورية وقد اصبح فيها الحكم وراثيا او لم يكن بالطريقة السابقة، يعني، فاستفادت فا الكنيسة كنظام جديد، أولاً هي في خلال القرون الأولى لم يكن لها تنظيم محدد، كان المسيحيون ينتظرون عودة المسيح، فلم تكن لهم كنيسة رسمية أو من هذا القبيل، كانوا ينتظرونه ليقود ليقودهم من جديد. لكن بعد أن تبنت روما المسيحية وبعد أن أصبح لها نظام كان من قبل كل واحد منهم إلى رئيس آه مؤقت آه كانوا فيما يقال اسمه مستعار من الاغريقيه بريسيبس أو بريسيبس أي الرجل الشيخ لما لم يعد عيسى كما كانوا يتوقعون وينتظرون والكنيسة قد عظمت وكثر أتباعها بدأ ما يسمى بتنظيم السلطات أو توزيع الكنسي للسلطات المسيحية فحتى ينظموا ما يسمى بطبقة رجال الدين نشأت طبقة والمسيحيه تمتاز بهذا الأمر طبعا هذا الشيء موجود باليهودية لكن عند المسيحيين توزيع للسلطات سنرى فيه أشياء دقيقة ومحددة هذا التنظيم على الشكل الآتي أولا أصبح للكنيسة رجال منقطعون لها ولا عمل لهم سواها يعني طبقة من الناس مشموعة من الرجال رجال للكنيسة عملهم هو هذا عمل كنسي وكل منهم يسمى بريست أي قسيس أو رجل دين من هنا نشأ ما يسمى القساوسة أو رجال, رجال الدين الأمر الآخر أطلق على هؤلاء القسس اسم كليرجي أي رجال الدين للتمييز بينهم وبين غيرهم لنقول بينهم وبين العلمانيين الذين غير منقطعين لخدمة الدين تعلمون في المسيحية في رهبنا راهب وفي شروط لهذا الترهب لا يتزوج ينقطع عن العالم يجلس مدة طويلة في صومعة من الصوامع يتعبد إلى أن يعني في مرحلة معينة تجد الكنيسة أن هذا أصبح مهيا فتغلي ترسمه أو بتعبيرهم تشمه قسيسا فهذه الأمور يعني نحن لو أردنا بينها وبين الإسلام غير موجود هذا الأمر كل إنسان هو إنسان متفقه لكن أن تكون له مثل هذه الشروط ويقطع مثل هذه المراحل هذا ليس من الدين بشيء لكن نحن نبحث في إطار المسيحية وفي إطار توزيعها للسلطات لأن هنالك كان سلطات سياسية يبدو أن الكنيسة نهجت نهج التوزيع السياسي. كبير القصص، ونالك قصص مجموعة من القصص ربما أقل درجة لابد أن يكون لهم شخص يعني يرأسهم في كل مدينة أطلق عليه اسم بيشوب أي أسقف أو مطران أسقف نسمع كلمة مطران عندنا في الشرق أسقف هذا هو يعتبر كبير القسوس هنالك قساوسه وهذا كبير هذا جزء من التنظيم رابعا الأسقف في المدن الرئيسية الأساقف في المدن الرئيسية أطلق عليهم على كل منهم اسم أرشي بيشو. أي رئيس الأساقفة في دائرته هنالك إذن رئيس الأساقفة خامسا من بين رؤساء الأساقفة انتخب خمسة أو ارتفع خمسة إلى مكانة أسمى وأصبح لهم نفوذ كبير وأخذ كل منهم لقب بطريك أو بطريارك بطريك أو بطريق كما هو يعني في الكتب القديمة مستعمل وجمعها بطارقة بطريارك هذا الأسقف الرئيسي تسمعون في بطريارك الروم الأرثيذوكس بطريارك لا أدري ماذا يعني له من المكانة ذولا من بين رؤساء الأساقفة عموما هم خمسة كانت يترتب كانوا يترتبون في المدن التالية أنطاكيا أنطاكيا معلومة الآن شمال سوريا جنوب تركيا من المدن التي كانت يعني تواجد فيها المسيحية وخضعت فترة طويلة مدينة عربية إسلامية استولى عليها الأتراك من ضمن لواء الإسكندرون كجزء مقتطع من سوريا هي عريقة فيها كنيسة قديمة جدا ويمكن ذكرت لكم يعني في طوائف الأرثلوكسية الروم الأرثلوكس يقال بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق فكرسي ال الأساسي هو في أنطاكيا، يعني فيه هو عن هذا موجود في سوريا مثلا لروم الأرثوذكس يكتبون عنوانه هكذا بطرياك بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، وبيت المقدس القدس فيها أيضاً من كبار بين يعني أسقف كبير أو بطريرك وبطريرك الإسكندرية لأن الإسكندرية مدينة قديمة وفيها كنيسة قديمة يروي المسيحيون أن مؤسس أول كنيسة فيها هو مرقس الرسول والقسطنطينية الأستانة وبعد ذلك أصبحت عاصمة الكنيسة أو عاصمة الدولة الإمبراطورية الرومانية الشرقية الى ان فتحها السلطان محمد الفاتح العثماني وكنيسه روما بطريرك روما يلاحظ ان اربعه من هؤلاء هم في الشرق وواحد فقط في الغرب ولكن يعني هذا الواحد الغربي كانت له صلاحيات جدا كبيرة بحكم أن مركز الإمبراطورية السياسي الرومانية كان في روما، كانت صلاحياته وقوته كبيرة جدا. في يعني هنالك نشأ لقب البابا أو البوب، هذا ما كان يعرف في القرن قبل القرن الحادي عشر كان كل من الأساقفة ورؤساء الأساقفة يطلق عليه لقب البابا أو البابا. ولكن في القرن الحادي عشر في عهد غريغوري السابع اختص بهذا اللقب رئيس أساقفة روما. يعني هو يبدو سابقا كان كل من هالأساقفة يطلق عليه لقب البابا. وما زال حتى الآن بطريارك الأقباط أو رئيس الكنيسة القبطية يطلق عليه لقب بابا لأن هي كنيسة شرقية منعزلة ما لها لا تتبع كنيسه روما فالبابا البابا شنودة الثالث هذا باب الأقباط فا من أين أخذ هذا اللقب؟ ويفترض أن البابا هو فقط في في روما. يبدو هو سابقا كهذا الرأي قد يكون صحيحا أنه كل هؤلاء الأساقفة الرئيسيون رؤساء الأساقفة أو البطاركة في الخمس مدن الرئيسية هي أنطاكيا وقسطنطينية والإسكندرية وروما والقدس. كان كل كل منهم يطلق عليه لقب البابا بعد ذلك اختص بهذا اللقب بابا روما هذا هو التنظيم الديني للكنيسة المسيحية ومن الملاحظ أنه يتبع التنظيم الإداري للدولة الرومانية استفادوا من التنظيم الإداري للرومان ونظموا به طبقات الكنيسة وسنرى أنه شيئا فشيئا تصبح يعني يصبح رجال الدين رجال الدين المسيحيون مؤسسة ضخمة بل سيصبحون هم الحاكمين دولة كبيرة يدهم السلطان هذا فيما يخص توزيع السلطات في الكنيسة سلطة رئيس أساقفة روما الحقيقة سلطة رئيس الأساقفة في روما استطاع بابا روما أن ينال حظوة كبيرة ونفوذا جد متزايد فروما التي كان بها رئيس الأساقفة كان يطمع أن لا يكون منصبه كمنصب باقي الرؤساء الأساقفة أو البابوات في المدن التي ذكرناها لأنه هي العاصمة التي تحكم وهو يريد أن يكون سلطانه تحكم الديني بمنزله السلطان السياسي للعاصمه التي فيها مركز صنع القرار كما يقال هنالك اعتقاد ايضا ان كنيسه روما قد اسسها القديس بطرس سانت بيتر بيتر وان هذا التاسيس قد جاء بأمر من المسيح نفسه هذا هذا الاعتقاد ولذلك هي تشوف الذي يذهب الى مبنى الفاتيكان وعلى اساس هنالك قبر بطرس وان هذه الكنيسه هي أسست بأمر المسيح في قول مشهور يعني له اذهب وابني كنيسة للرب أو شيء من هذا القبيل قول فهو بنى هذه الكنيسة فلذلك لها خدسية خاصة هذا الاعتقاد بثوه بين الناس فإذن فيها تفويض من عيسى نفسه من المسيح ثم أن الذين تولوا هذا المنصب في العصور الأولى للمسيحية كانوا أقوياء ورجال سياسة يعني بارزين فلذلك وجهوا أنظار الناس لهم الأمر الآخر الذي أعطى لكنيسة روما هذا الامتياز أن لروما كان أثر واضح في الدعوة للمسيحيين، كان لها أثر واضح للدعوة إلى المسيحية ف لأنها استطاعت أن تنفذ إلى مركز القرار كما قلنا هذا المركز الذي طالما ناصب المسيحية العداء وسام المسيحيين وأتباع المسيح سوء العذاب وأذاقهم اصنافا من التعذيب والهوان وبحيث أنه كانوا يتسلون بإلقائهم طعاما للأسود في محافل في الملاعب الأولمبية تعقد الحفلات الضخمة كحفلات الكورا التي نراها الآن وكانوا يأتون بالمسيحيين لتفترسهم الأسود. ف يعني كون أن الكنيسة روما استطاعت أن تنفذ إلى هذا إلى معقل إلى عقر دار الوثنية أعطاها طبعا امتياز وقوة. وسلطان. في سنة 445 للميلاد أصدر الإمبراطور قرارا يجعل رئيس أساقفة روما رئيسا عاما للكنائس المسيحية. هذا تاريخ جدا مهم. فبدأت الكنيسة تستمد يعني كان هنالك تناغم نغمة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. الرومان وجدوا أن الإمبراطورية بدأت تهتز فقالوا لعل لعلنا لو دخلنا الديانة المسيحية نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإمبراطورية من السلطان السياسي الذي بدأ يضعف فكوننا نجلب كل هؤلاء الأتباع الذين بدأوا يتكاثرون رغم الإعدام ورغم التنكيل والتعذيب كان الأتباع الكنيسة المسيحية أتباع المسيحية يتزايدون فلما لا نفتح صفحة جديدة ونحاول بدل أن نطغيدهم، نحاول أن نستجلبهم ونكسب بهم دعما للللمperialية وللدولة؟ غيروا سياستهم، ليس حبا ما يبدو، ليس حباً بال أو إيماناً عميقاً بالمسيح وأفكاره والتوحيد أو المسيحية الحقيقية إنما هو نوع من الأمر أمر سياسي أمر سياسي تُخَدَّ فيه الدين واجهة فلذلك هو هنا اتخذ قرار بجعل رئيس الرئيس الأساقفة أساقفة روما رئيس عام للكنائس المسيحية بعد أن ضعف السلطان السياسي لروما وظهرت القسطنطينيه صار اخذ رئيس كنيسه القسطنطينيه رئاسه الكنائس الشرقيه يعني كانت القسطنطينيه هي معقل رئاسه الكنيسه الشرقيه ومن هنا بدات كنيسه شرقيه وكنيسه غربيه كما هو الان واضح هذا الشيء يعني في جزء كبير من أوروبا في روسيا وغيرها من البلدان المجاورة لها تخضع للكنيسة الشرقية وسابقا هي كانت تخضع للكنيسة للدولة أو للامبراطورية الرومانية كان مركز القرار الديني في القسنطيني وليس في الفاتيكان في روما كان ذلك في عهد غريغوري العظيم هذا الرجل يجب أن نذكره ويعني يبقى ذاك في البال هذا البابا غريغوري يسموه غريغوري ذكرت غريغوري العظيم أحدث تحولات كبيرة في المسيحية هناك تقويم ينسب له يسمى التقويم لغريغوري عادة تاريخ ميلاد المسيح فوجد انه يعني عن التاريخ التقويم اللي كان موجود ينقص بضع دقائق ثلاث دقائق او اربع دقائق شيء من القبيل فلما حسبت الى ايامه اربع او خمس قرون طلعت تفرق كم يوم جمعت بالدقائق الى ساعات الى فلذلك اختلف يعني التقويم الميلادي عند بعض المسيحيين عن بعض عن بعضهم الآخر الكنيسة الشرقية مثلا الأقباط في مصر يحتفلون بميلاد المسيح يوم سبعة في يناير يعني خمسة أو ستة شيء من سبعة يناير على ما أعتقد سبعة يناير بينما أنتم تعلمون أن الكاثوليك يحتفلون يوم 25 ديسمبر بميلاد المسيح. السبب هو من هذا التقويم القريغيوري. وجد أن هو 12 يوم الفرق أو أكثر من 12 يوم. أي نعم 12 يوم. فهذا القريغيوري العظيم أصبح رئيس أساقفة روما من سنة 440 إلى 461، 21 سنة. استطاع أن يكرس الكنيسة ويعيد لا يكون لها مجدا وسلطانا كبيرا. في عهده حدث أيضا تحول خطير، وأن هذا الباب استولى على السلطان السياسي بالإضافة إلى السلطان الديني في روما، ولذا. منذ ذلك الوقت قبض البابوات على السلطات السياسية ما يقرب من أكثر من ألف عام 12 قرنا 12 قرنا قبضوا على السلطان السياسي في في روما حتى العصر الحديث إلى العصر الحديث بدأت يعني كيانهم يهتز وبدأت حتى في إيطاليا بدأ الملوك يبرزون ويقلصون من سلطة البابوات إلى أن عزلوه في هذا في المبنى في مبنى الفاتيكان فقط وطبعا له كما تعلمون دولة وله ممثليات لأنه على أساس ووارث الدولة المسيحية القديمة اللي هي الكنيسة الرومانية وطبعا هذا تحول خطير هو ما سنشير إليه في ما عبرنا عنه في النقطة الثالثة الكنيسة تضم السلطان السياسي للسلطان الدين الكنيسة تضم السلطان السياسي للسلطان الدين. جريجور العظيم استولى كما قلنا على السلطان السياسي في فترة في تلك الفترة الامبراطورية الرومانية انشطرت الى شطرين شطر شطقي اصبح في القسطنطينية وشطر غربي في روما صارت فيها نزاعات عميقة جدا ادت الى انشطارها فاستغل هذا البابا فرصة هذا الانقسام وأعلن بأن روما تنعزل عن سلطة الامبراطوريه يبدو أحس عند قوة سياسية وعسكرية فانعزلت روما عن سلطة الامبراطوريه الرومانية ثم استولت على السلطان السياسي السلطات السياسية بالإضافة إلى ماذا السلطات الروحية وكونت لأول مرة كونت الكنيسة ماذا كونت دولة كونت الكنيسة ودولة طبعا هذا لما نقول تحول خطير لماذا لأن المعروف عن المسيحية وطبقا لما يرونه عن المسيح أنه أعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله يعني ماذا يفسرون؟ هم كلهم يشرحون, كلهم يشرحون هذا هذه المقولة بأن مهمة المسيحيين أو رجال من المسيح أو حواريوه ومن تبعهم أن يتركوا الأمور السياسية للحاكم اللي هو قيصر أو يكون أي شيء قيصر أو غير قيصر أما الأمور الروحية فهم يختصون بها الأمور الروحانية، الأمور مع العالم الآخر، لأنه المسيحية لا تركز، تقول هذه الدنيا وهذه الدموع والآلام، فنحن مملكة الرب ليس هنا في الآخرة. إذا قام هذا الرجل بتحول كبير حينما أعلن أن السلطة السياسية والسلطه الروحيه اصبح جميعا في يديه وبدا لو تقرؤون فلاسفه السياسه المسيحيين بداوا يفلسفون هذا الامر ومنهم منهم مثلا اوغسطين في كتابه مدينه الله مدينه الله The city of God من كتب المشهورة التي من أوائل الكتب التي نظرت للدولة الكنسية الدولة الكنسية وأغسطين رسموه قديسا سانت اوغسطين من فلاسفة عصر الآباء يسمونه من فلاسفة المسيحية الأوائل القرن لعله هو في معاصر أو بعد غريغوري بقليل القرن الخامس الميلادي أو شيء من هذا القبيل رابع الخامس ف هذا التحول يعني السلطة يسموها سلطة السيفين الزمنية والروحية واجتماع السلطتين معا كلها في يد فهذا تحول جوهري في العقيدة المسيحية كثير من النصوص التي تبين عند أن المسيحيين أنهم لا علاقة لهم بالسياسة لكن لهم قبضوا عليها قبضة وأي قبضة عضوا عليها بالنواجد وصلوا بمن يعارضهم بالتنكيل به أي لون من ألوان المعارضة وسنرى كانت الكنيسة ما الذي يعني دعاها إلى ذلك كانت الكنيسة غنية قوية ساعدها ذلك على دعاء الحق أن يمتد حكمها فيشمل جميع المسيحيين في كل البقاع وادعت أن لا مكانتها أسمى من مملك يعني مكانة الملوك والأباطرة وللعلم أن أوغسطين في كتابه مدينة الله يعني يبين أن هنالك مملكة الله ومملكة البشر مدينة الله أو مملكة الله هي المملكة التي تقودها يقودها البابا أما هاي المملكة البشرية فهي مملكة الشر اللي هي الإمبراطورية الرومانية مثلا قبل أن تصبح مسيحية أو الامبراطوريات الأخرى أصبح البابا له مكانة مكانة كبيرة هو له السيادة العليا في القضاء في الإدارة المشرع مفسر نهائي للكتاب المقدس مالك مفتاح الرحمة باب السماء أصبح له سلطات كثيرة يعاقب المنشقين المذنبين ما إلى ذلك أصبحت أيضا الكنيسة غنية لأنه كثير من التبرعات من النذور من الأوقاف الكثيرة الناس الذين قبل وفاتهم يتبرعون بأموالهم إلى الكنيسة بما يرثون يعني ترثها الكنيسة لأنهم وجدوا يعني قد عندهم أن ذلك يفتح لهم أبواب السماء ثم توسعت مدار سيطرتها أشرفت على كل شيء أصبح الدولة طبعا تشرف على المستشفيات المدارس الصدقات الجامعات كلها أصبحت تسيطر عليها وتهيمن عليها الكنيسة ولذلك المفكرين المفكرون الأوروبيين عندهم عقدة من هذه المرحلة يعتبرونها فترة العصور المظلمة التي امتدت أكثر من ألف عام لفترة اللي سيطرت فيها ما ما تجد مؤرخ منهم إلا وينال من هذه الفترة أو من هذه الحقبة يعني لم يقولون أن عصر الأنوار لم يبدأ بأن يطرد ظلمات العصر الوسيط الذي يسمونه العصر الوسيط فترة سيطرة كنيسة إلا مع بداية العصر الحديث في القرن الخامس عشر حينما بدأ الرينيسانس ما يسمى بعصر النهضة في إيطاليا في عقر دار المسيحية ايضا سبحان الله من المفارقات أن عصر النهضة ابتدأ في مركز القرار السياسي للكنيسه الرومانية من هناك بدأت تهتز بسبب وتعلمون المشاكل التي ثارت مع العلماء مع الفلاسفة مع المفكرين مع المصححين الدينيين كمان سيادة طبعا لا نريد أن يعني نشير أن اجتمع في يد الكنيسة كل شيء من السلطات الأسرة الزواج الطلاق تقييد المواليد وهذه طبيعة أصبحت دولة لها لها أمنها ولها كل شيء لها أصبح مكرس لها حتى سعات يجلبون لها الأخبار لكن أهم شيء أنها أصبحت تدعي أنها تمثل الله أنها ممثلة لله والبابوات نفسهم يمثلون يمثلون الله من يخالفهم يخالف الرب مباشرة جل وعلا فمن هنا أصبح البابا يعني هو ممثل السماء لذلك ظهرت ما يسمى بسكوك الغفران معنا يتبرع واحد بمبلغ معين من المال فيعطيه سكا تغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ويقطعه مكانا في الجنة أصبح هو متصرف في الأمر الإلهي هذه المكانة التي استمع يعني تمتع بها رجال الدين جلبت كثيرا من الناس ليدخلوا في سلك رجال الدين المسيحيين ليحصلوا أو ينعموا على شيء من هذا النفوذ الذي تمتع به رجال الدين المسيحيين وهذه النعم التي انهالت عليهم فطبعا دخل كثير من الجهلة والطماعين وعبدة الدنيا وأصبحوا محسوبين جميعا في عداد رجال الدين أصبح يعني ليس همهم هو فعلا خدمة الدين وخدمة الناس وتجسيد رسالة الدين إنما هو الحصول على الامتيازات لذلك شوف أن الأمة في وقتهم لم تتقدم لم يكن هنا بالعكس تخلفت عن ما كانت عليه من الناحية المدنية والعمرانية والعلمية لأن أصبح الهم هو لا تحقيق القيم الفاضلة التي يدعو إليها الدين بل تحقيق أطمع وشهوات وما إلى ذلك وكل ذلك يدخل في عداد ما يمى برجال الدين الأخي الذي نود أن نشير إليه هو الطقوس الكنسية هذه الطقوس يعني المسيحية تمتاز بها هناك طقوس وأسرار معينة تتمتع بها أو تتميز بها الكنسة المسيحية سواء في حياة الإنسان أو بعد موته فهي تتدخل في كل شيء في حياته وبعد موته هذه كانت طقوس كثيرة لكنها أصبحت سبعة يمكن أن نذكر أهمها التعميد الأمر الأول هو التعميد تعميد الأطفال عقب ولادتهم لتمحى عنهم ماذا آثار الخطيئة الأصلية هناك خطيئة فهذا التعميد يمحو عنهم آثار الخطيئة والذنوب التي سبتهم. كذلك يعطي الطفل شيئا من الفرية والمقدرة على عمل الخير والتعميد كان موجودا في اليهودية لاحظنا أن يحيى النبي يحيى أو يوحنا كما يسمون المعمدان كان يعمد المؤمنين في نهر الأردن وممن عمدهم السيد المسيح نفسه كان هو اللي عمده ثانيا العشاء الرباني العشاء الرباني هذا يعني يكون بالماء أو الخمر ومعه الخبز الجاف ويقولون أن الخمر يتحول إلى دم المسيح وهذه المعجزة ودم عيسى وتحول الخبز إلى عظام. طيب ما أدري الحكمة يأكلوهم ليش وشلون يأكلون دم وعظامهم ما أدري وله في نوع من الطقوس يجري هذا القداس بنوع من الزهور والعطور وما إلى ذلك ونحن نعلم أن عشاء العشاء الأخير للمسيح مع الحواريين حينما طلب مائدة والله سبحانه وتعالى أنزل له تلك المائدة فاللي حضر الحواريون وهناك صور كثيرة من كبار فناني الفناني الإيطاليين جسدوا هذا العشاء الأخير ثالثا الاعتراف هذا الطقس موجود أن المسيح يرتكب مجموعة من الذنوب ويذهب ليعترف كان يعترف عدة مرات مدى الحياة ولكن منذ سنة يعني القرن الثالث عشر الميلادي أصبح لازما مرة واحدة على الأقل لأنه يروح يعترف فحينما يعترف هذا يبدو أن ذنوبه تزول الأمر الآخر حضور القسيس عند الزواج ليقيم وحدة بين الرجل والمرأة هذا لابد وهذا متعارف في الكنائس موجود أيضا أيضا حضور القسيس عند الموت ليمسح يمسح المريض المشرف على الموت بالزيت وبخاصة في مناطق معينة من جسمه هذه أهم الطقوس التي يعني موجودة عند المسيحيين يقال أن فولتير الفيلسوف الفرنسي الكبير وكان مناهضا كبيرا يعني هذه طرفة للكنيسة ورجالها مع ذلك حينما شارف على الموت وكان في يعني ساعاته الاخيره لكنه هو مشهور بالسخريه يعني حتى وقت ساعات الموت لم يترك سخريته تلك فجاءوا بقسيس هم اعتبروه ملحد هذا يعني او لانه يهاجم هو مؤمن هو يقول انا مؤمن لكنني مؤمن بالله إنني لست لكنني لست مؤمنا بالكنيسه كان يهاجم مهاجما شديدة ويسلقها بألسنة لاذعة جدا فجاءه جاءه بقسيس ليبدو لي يقيم هذا يعني لابد من حضوره عند الموت ليمسحه ويرسم الصليب. فسأله فولتير حينما أتى قبل أن يجز. قال من أين أتيتني قال جئتك من عند الرب قال هل لا أريتني أوراق اعتمادك فبهت القسيس وقفل راجعا فيعني في هذه حادثه مشهوره يروونها عند عن فولتير في هذه المناسبه هذه اهم الطقوس التي يعني تمارسها وتمارسها الكنيسه وتعتبر احدى وظائفها ذلك يعني ما نقله بيري وغيره من المفكرين الغربيين ونلاحظ ان يعني ما ما استعرضناه من تطور الكنيسه لا نلاحظ ان هنالك ارتباطا يعني حقيقه بين المسيح وبين الكنيسة بين عيسى المسيح وبين المسيحيه بوضعها الحالي ول يعني لذلك ان المسيحيه الحاليه يبدو ان واضعها ليس المسيح وانما هو شخص اخر سنرى في المحاضره القادمه من هو هذا الشخص الذي رسم وكون المسيحيه الحاليه بشكلها الذي نراه الان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته